غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم لآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا وَمَا يَشعُون فِي قُلُوبِجَِّ رَضُم فَذاَادَوْ اللُ مَ رَضَ وَلَهُ مدَابَُ لمم بِمَا كانَوا يُكَذّبُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم لا تُفتدُ فِي لَرضِقَون إَِّ مَا نَحْنُ مُصْلِق ل هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن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 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ قُلْ لَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مهتدين.